وَهُوَ ال الذيذ ييتَفَّكُ بالِالليْلِ وَيعلممُ مَا جََحْتُم بِ النَّهارثُمَّ يَبَعتُكُمْ فِيهِ ليُقُضَار أَجَلم مُسََّ ثُمَّ إلَيْهِ مَرجعكُمْ ثمَُّ يُنَبّئكُم بِماَاكُ تُمْ تَعملُون